أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار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 إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الذي جعلناه للناس سواء والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد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 لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَتُّهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ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 كَذَالِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ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 اللهَّه لَ عَمٌ حَلم ذلكَلِك وَمَن عَاقَبَ بِمِسِمَاوقِبَ بِه سَُّ بُغِيَعَلَهِ لَ يَاصًُا نَّهُر اللَّ إِ اللهَّ لَ الله عَفون غَفُور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 لما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ دَعَوَا الْمَنَاسِكَ نَسْكُهُمْ فَلَا يُنَازِعُ عَنكَ فِي الْأَمْرِ وَدَع إلَ رَِّك إِكَلَ عَلَهُ ذَم مُستَقِيم وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللههُ أَلَمُ بِمَا تَعَّلُون اللهَّهُ يَحكُم بَيينَكُم يَومَ الْ القِيامَةِ فِي مَكُتُم فيِيهِ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 وَإذاَا تُتْ لا عَلَيهِم آيَةَُ بَيَاتٍ تَعرففُ فيِي ووجُهِ الذيينَ كَفَرُ الْمُنكَر يَكادُونَ يَسْطُونَ بالِالَّذينَ يَثلُونَ عَلَيهِم آيَاتِنَ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 ما قَدَرَ الله حق قَدْرِهِ إِنَّ الله لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ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 هُم فِيِيهَا خَالدُون وَلَقَدَ خَلَقُنَ الإِسَانَ مِ سُ للَةم مِطين ثَُّ جَعَناَاهُ نُطُفَتَ فِي قَرَادٍِ مكين ثَُّ خَلَقُنا النُطُفَتَ عَ قَتَ فَخَلَقُنَعَلََةَ مُبغةَ فَخَلَقَُ المُبغَةَ عِظامَ فَكَسَونَ العِظَامَ لَحمَا فَكَسَونَ العِظَّامَ لَحمَ سَُّ أَن شَأنَاهُ خَلق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 وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة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 اللَّهُ لَمْ يَنزلْ مَلائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حين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 اِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلِ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزلِينَ إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين وَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ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 يكُلُ مِ تَأكُلونَ مِنهُ وَيَشْرَبُ مِ تَشْرَبُون وَل إِن أَفَعْتُ بَشْرَم مِثلَكُم إكُم إذََّ خاسِرون أَعِذُكُم َّكُم إذَا لخاسرون تُمُ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيَهَاتَ هَيَهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ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 وَذَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ